عفت الغلا عفت الغرام وواجه ودربني وديني على باب بيتك تبيعني في سوق الغيابة وحراجه وانا خسرت العمر حتى شريتك ضحيت لكن تضحياتي سذاجة وانا حسبني في الغرامة اهتنيتك القلب لو يحتاج وانت احتياجه بقطع يدي واموته ولا رجيتك حلاك صاير في عيوني سماجه وغلاك ما يشفع مدامي لغيتك شربت من ضيم المعاتب هماجه وغفيت فيك وليتني ما وعيتك لو قلبي مجرح وعندك علاجه نصيت كل الناس ولا نصيتك القلب كنت انت السبب في ابتهاجه واليوم صرت أنت السبايب بكيتك أمسيت مبغي من ورى الناس حاجة وصبحت متحسف على الني جنيتك حكرت شوقي وسطعنق الزجاجة وهلكتني ضامي وأنا قد سيقيتك بكرة ليهبت عليك العجاجة ونسوك خلانك لا ترجع هديتك هدمت عرشك وانكسر عز تاجه وأنا قرصت إذنك ويا ما نهيتك يذبحني إنك شخص على مزاجه ويذبحني إنك يوم تطلب عطيتك كنت أحسب إنك لمنضيع إشلاجة وذكر ليلة ليتني ما سريتك إلى طلبتك من غلاك أنتواجه سقتلعد وتروح ما عاد ريتك كانك أتحسبني أحبك الحاجة انسى المحبة واعتبرني نسيت انسى المحبة واعتبرني نسيت